الحصن الثاني تكتب الهمزة المتوسطة بالمقارنة بين حركتها وحركة الحرف الذي قبلها ثم نكتبها بما يناسب الحركة الأقوى إذا كانت أقوى الحركتين هي الكسرة تكتب الهمزة على نبرة وإذا كانت أقوى الحركتين هي الضمة تكتب الهمزة على واو وإذا كانت أقوى الحركتين هي الفتحة تكتب الهمزة على ألف وأما السكون تناسبه كتابة الهمزة مفردة أي على السطر لأن السكون يعني عدم الحركة.